لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغم بينهم، وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تأتي الملك من تشاء وتزع الملك من من تشاء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 والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا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 ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني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 وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصروا ونبيا من الصالحين.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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها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 أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 الحق من ربك فلا تكم من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو فقل تعالو ندع أبناءنا وأبناؤكم ونسائنا ونسائكم وأمفسنا وأمفسنا وأنفسكم ثم نبتهل, ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُفْسِدِينَ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 إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواهُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وقال القائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن نهار وَكَفَرُوا آخِرَةً وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يجادوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُلَاءِكَ أُلَاءِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكت مباركة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينت مقام إبراهيم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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين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 مات اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون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 من أهل الكتاب أمم قائمة يتلون آيات الله أنا الليل يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون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 كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبالة والدماء التي تم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذْقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا الضعف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون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 ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ هُلَاءِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٍ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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل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 ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلبون على أحدٍ والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخركم فأثابكم غمّم بغمّم لكي لا تحزنوا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 وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ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 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم عن الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء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 لا تبلعون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة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 لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذُف في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، لا أكفر عنهم، لا أكفر عنهم سيئاتهم، ولا أدخِلَنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.